الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة يوسف عليه السلام لما القي في ا ل ب ئ ك ولكن ة حصوت فوط فلي ا ل دعا ء د ع الله ء نبي ا أ ف ا التي ظ دعا ب ا و ا ا ا التي ل ع ب ر ت س أ ل ب ه ا ج ل ت على عمس المعدة الصوت صوت ش و ص ب ي والدعاء دعاء نبي اخذه الله من الجبن ومكن له في باب الامر في مصر ثم تعرض ل ف ت ن ا ل ا م ر أ ة ا ل ع ج ي ز ودخل ومكت السجن ومكث السجن ب ض ع ك سنين ليخرج ملكا ولكن ن ز و ة الملك و ن ش و ة اللقاء انتزع يوسف نفسه منها عليه السلام هو ملك مع الحشم والخدم والملك و ا ل أ ب ه ه والسلطان و ا ل ب ه ر ج ة والزينه وجمع الله له و ا ل د ي ن وغر له سجدا عندها قال ربي آ ت ي ت ن ي من الملك وعلمتني من ت أ و ي ل احاديث ل أ واصل السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ت ولدي في ا ل س ن ي ا و ا ل آ خ ر ة توفني مسلما الزول لما يكون في أ ب ه ه ا ل ن ع م ة لا يذكر ا ل و ف ا ة ولا يطغى الموت ولو في ز و ج ه ب ل ي الموت ولا زول ما لك ع ل لو في زوجها تذكر فليس بيت لتموت نعم الموت ولا زول ما لك ع ل ي خلقت نتمسح يوسف عليه السلام في أ ب ه ه ا ل م و ك والسلطان تبرا من الحول و ا ل ق و ة رب قد آ ت ي ت ن ي من الملك لا الكلام أخوانا والله يا اخوانا الكلام ذا نظريه سهله لا يكتب كله حتى كان ربنا ذاكر زاني ع م ا ر ة و و ا ا ن ي أ ب ه انا ك خ ا س ي ن واجب ما ا د و ك ت هذا ا ي ز و ج ي تقولون الله الداني و أ ر ي ا الله توطني مسلم تقولك و ازاي قلت له طويل لا ت خ ل ي ن ه الميت ذا شوف يوسف عليه السلام عرف الله في الرخاء وعرفه في الشده, عرضوا أيام الشدة فلما أ ن ج ا ه الله لم ينسى ف إ ل ى ل ه في أ ض ب ه الملك و ظ ه ر ج ه السلطان و ن ش و ة اللقاء يقول رب قد آ ت ي ت ن ي من الملك وعلمتني من ت أ و ي ل الاحاديث تجد التبرا من الحول و ا ل ق و ة والاعتراف لله عز وجل ا ل ر م و ب ي ة والقهر في كل شيء يقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا لا يشكرون هكذا يقول جوبا ينسب ا ل أ م ر الى الله سبحانه وتعالى ويرجعه إ ل ى الله يقول ربنا يعني رجال هذا بفضل الله وهذا بحول الله وهذا ب ق و ة الله وهذا بتوفيق الله وهكذا تجد أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء يتبراون من الحول و ا ل ق و ة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة وهل ج ز ا و ا ل إ ح الاحسان ن إ ل إ دعاه ذنون ه و في بطن ا ل ح و والله يا إخوان شيء عجيب إ ذ ا ق ر أ ت التفاشير في توسل ذنون و أ ج ل أ ن و ا ع التوسل التوسل لله عز وجل بقهره وربوبيته وملكه وسلطانه و أ س م ا ئ ه وصفاته جزاك الله خ ي ر اولم َْ يقل َُ ربنا ََُّ سبحانه ََُُْ ولله ََِِّ الاسماء َُ الحسنى ْ أ فادعوه ُ أَثْلُفْ اشنو فيها التوسل في اشرك ثم من, من, من التوسل لاجابته يريد ان يجيز دعاء غير الله فرق بين التوسل وبين دعاء ا ش ه و غير انا بريح لو عديقي للتارك. وما بجيب اسم ذر بجيب اسلام ه كي وثارك؟ ذ ر ي ة عشان خاتم محمد سيد هذا اسم التوسل للصالحين لكن معناهم لما يجيبوا اسماء ش ي و خ ب يكونوا قاضين التوسل للصالحين يقول يا الله ا د ي ن ي ذ ر ي ة عشان خاتم س ن و محمد سيد وده لا يدعو خلاف لانه مختلفين فيه هل يقولوا يجوز هم ب يقولوا ل ج و ز نحن نقول شنو ما يجوز ل أ ن ه م ذريعه إ ل ى الست والاعتقاد و د ه و ل يقول يا محمد سيد ا د ي ن ي ذ ر ي ة هذا دعاء لغير الله قل إ ن م ا أ د ع و ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ا او شيئا الا محمد فيه لا غيره وأن لله فلا مع الله أحدا واذا س أ ل ت عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب ز ع و ة الداع إ ذ ا دعا قل أ ط ر أ ئ ت م ما ت ب ع و ن من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر ن ا ل املك صفات ضري او أ ر ا د ن ي ب ر ح م ة ه المنفذه رحمتي حجر واحد, هزل واحد. يا الله ما قال يا الله أ ب ي ب ي ذ ر ي ة بس شخاتم محمد ي ه زيت م ش ر و ا زيت متوسط زيت متوسط زيت متوسط على التوسل. لما نحن التوصل... يا في ل ت و الله ل إذا ما ما محل خلافة. أنا لما محل ن ج يا في ل ل نجول الكريم. الله. ت و شوفوا كده يا يا حنان يا منان يا ب ق و ل والانعام يا ل ج و د و ا ل إ ك ر ا م ارزقني ذ ر ي ة ل أ ن ك ترزق من تشاء ب ل ي ه حساب لا التوسل الجاهل ي ن م ن ا للناس شوف التوسل الثاني يا الله ولكن ي ان ي ك و ا ل م س م ي ن في ا ل م س ل ي ن واحد واحد و ا ح واحد واحد واحد واحد ا ل د و ا ح ي ن ا ح د واحد واحد واحد واحد واحد و ا واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد و ا ل د ر ا ح د واحد واحد واحد واحد ا ح د واحد و ا واحد واحد ا ح د ا ح د واحد و ا ا ح د واحد واحد ا ح د ا ح د واحد و و ا هذه المشكله اريد ا ت و ص ل و ا هم لا ت و ص ل و ا هم لا من و س ل و ا في كل واحيان ت و ش ن و يدعو ا وهذا ش ر ك ما هو كلام قل إ ن م ا ادعو ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ا و إ ن ت د ع ه م لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون ربنا سأل ما شئت ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خليل الا يخبرك عن الشرك كمثل الله عز وجل الذي يعلم كل شيء ويعلم توحيد من يوحده ي ومن يشرك به سبحانه جل جلاله لذلك ايها ا ل ا خ و ة هذا المعنى مهم جدا ذنوب ن لماذا ت و ص ل إ ل ى الله ذنوب لما ركب البحث و أ ب د المركب أ و السفينه ان تمضي قالوا أ ن فيها ع ب د آ ب ي ش ا ر ب ن ي مولاه عرفت سام سلام من المحامي عمل برا فتاه فلما تجيبتي انا ساعدين ماذا يقول لك ساعدين جامده جامده ج ا د ه ا م د ا س د ه جامده جامده جامده جامده ج ا م د ا م د ه جامده ج ا م ا م د ه ج ا م ا م د ه م د ه ج ا د ه ج ا د ه جامده جامده جامده جامده ج ي ه جامده جامده ج ا د ه ج م د ه ج م د ك ج ا ه ج ا د ه جامده جامده جامده جامده جامده جامده ج ا جامده ج ا د جامده جامده ا م د ه ا م د ه جامده جامده ج ا م د ا م د ه م د ه جامده ا ف د جامده جامده ج ن ب د ا م د ه ج ن ب ا ل د ج م د ه جامده ج ا م ه ا م ا م د ه ج ا م د ا م د ه جامده ج ا م الحوت م أ م و ر وقفنا في المحل الدلع فيها السجن يدوم اقوى في البحر و ك ي ج ع ل ه ج ا ي و ك ي ج قاعد اجحي و ك ي ج قاعد ه ل ا ك فكل ه ب ح د عشان ك ذ قال فالتقمه ا ل ق ر آ ن ذ ا ت بديع فالتقمه ذا خرج ما ج ا ت ه بلع لو قال أ ك ل و ا ما كان يفضل ف حد لكن قال شنو عشان ك بلع أ و ح ى الله إ ل ى الحوت يونس ليس لك رزقا إ ن م ا جعلت بطنك له سجنا فلا ت ش خ ر له عظما ولا ت ش خ ر له لحما يتخبط ب ا ل ب ل ع ا ل ش هو جبلع فالتقمه الحوت وهو مليم أ ي ملام يعني ربنا جال أ ن ا ع م ل شيئا لا نسلوك يتلوى وسع ل لوم、أطلع. واللوم بردو ذ ن تعبير ا ل ق ر آ ن ا ل د ك ي ق ليس بذنب、دي. إ ن م ا هو شيء أ ج ل من الذنب و أ ج ل من ا ل ص غ ا س م ه لو م لو غلط عليك وقلت لك غلط عليك لكن لو ما غلط عليك غلط بطيخ شديد انت تقول ل ي أ زوجلو ي ت ل و م ت ا تقولي ل فالتقمه العروس وهو مليم أ ي على ل و ن ي يونس ما ظن أ ن ه يمكن أ ن يخرج من بطيخه تمدد وصل الحوت في قاع البحر لما استقر في قاع البحر أ س م ع الله يونس لينجي تسبيح الحصى لله في قاع البحر فقام يدعو الله و ي س أ ل ه وربما عبده وصلى له لانه فلولا أ ن كان من ا ل م س ب ع ي ن أ ح ي ا ن ا تكون الصلاه لقول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممتم مسبحا مصليا حتى قال اللهم إ ن ي اتخذت لك مسجد في موضع لم يصلي فيه غيري هل زوج عبد الله في محله ما زوج عبد الله ف ي ه ل أ ن أ ي ض ا ي خ د م ة الحوض في منتهي مكثر العظم بلاء واللحم بلاء فقال ما صح لكن د خ ش ى ماله سالم زيمه ا و و ز ن و ه الذهب مغاضبه بس م ا ا ب ت ج ا ب ه م ن ت م ر ا ل ل ه يقول له م ا ت م ر ت ج ب ل ا ل م و ا ع ي د ب و م ا ت ج ا ب ي ا ء ج ا ي و ي ا ا ب و م و ا ع ي د و ي ا ت ج ا ب و ماتجابو ا ت ج ا ب و ماتجابو ماتجابو م ا ت ج ب و م ا ت ج ب و م ا ل ب ح ر و ماتجابو ماتجابو ماتجابو ماتجابو ماتجابو م ا ج ا ب و ب ا ت ا ب و م ا ت ج ب و ا ت ج ا ب و ماتجابو م ا ل ج ا ب و ماتجابو م ا ت ج ا ب م ا ت ج ا ل و م ا ت ج ل ب و ماتجابو ماتجابو ل ا ت ج ا ب و ماتجابو م ا ت ب ر ا ت م ا ت ج ا إ ل ماتجابو م ا ت ج ل ب و ماتجابو ا ج ا ب و م ا ت ج ب و م ا ت ج ا م ج ن ب مغرور جل خ ل ي م ا س ي ت ه انا مايعتقدون جميع العطايا او ا ل ش ا ف ع العطايا المرسل العطايا جلس العطايا المرسل العطايا المرسل العطايا المحل جلس العطايا شوف الكلام بكذا مربو قال دائما الآخرين الذين أنه سيعزمه خرج فظن ان ل وذلوت الزهر ذ مغاضبا لن نقدر عليه في بعض الناس يسمون هذا الكلام خ ط أ يقول ظن ان لن نقدر, نقدر عليه يعني الله اهذا ل ل يجل عليهم ه ظن يليق ل ل أ ن ب ي ا ء أ ن ب ي ا ء يعتقد ان يظن ان الله يقدر عليه م مسوح الجنب العباد قال, قال له ليس الله عليه قال الذي ذهبت إ ل ي ه ف إ ن الله عز وجل يقول أ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا م ب ت ل ا ه ربه فقدر ه ف عليه ر ف ق ه يعني ضيقه القدرة ليس من القدرة. ولكن من القدره و التضيير ظنون ل أ ن ه مؤمن أنا أقول هذه من ظني و ث ق ة في الله ان الله لن ن لما خرج ما يغير باله أن الله يكسر. أي عليه ويكسره لأنه لا أكلم يفعل, لم يفعل خطأ إنما وخرج إنما تضايق أ ن ا م ت ب ن اعتقد هذه العقيده هي عقيده طيبه فظن ان لم يضيق الله عليه فنادات الظلماء ان لا اله الا انت اجل التوكل ا ل ت و س ل إ ل ى الله بتوحيده ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال تعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به لا كده؟ ف س ج ب ن ا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إ ذ ا فعلوا ف ع ل ا والذين انجاهم الله من البلاء أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه كثر ولكن كيف نعتقد ونستيقظ أ ن الله على كل شيء قدير واننا إ ذ ا س أ ل ن ا ولجانا إ ل ي ه يجيبنا فنسقط الظن بالله عز وجل سبحانه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة قد س ا ر ك ت ووصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة وسبحان الله من ا ل أ و ل التي تستوقد ا ل إ ن س ا ن كثيرا م ح ا ض ر ة ط و ي ل ة فيها كلام كثير شرح لعبارات م و ج د ة ممن ن اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وهذا ينجل إ ن م ا يدل على نبوته ل أ ن ه ما يمكن شخص عادي له كلام ويكون فيه من المعاني ا ل ك ث ي ر ة إ ل ا أ ن يكون ن ر ي ا ً لله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحيده حسن هل ا ا ر ك ل م لكم ي ساعفويه متلكم ك ل م ة مئات الكلمات و ا ل ن ب ل ى ا ل ل ل ي و ل م قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبع كلمات موجزات وهذا ليس سخطها وقد ي أ ت ي آ خ ر ا ف ص مني لسانا و أ ب ل غ مني و أ ب ل غ مني بيانا فيقول فيها و أ ك ث ر مني علما فيقول فيها علم لم اعرفه أ ي ض ا وهذا كله في ع ب ا ر ا ت ص غ ي ر ة موجزه هذا يعني وما ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وعيه يوحى جعدا ثم قد شاركت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة و أ خ ت م ه ا بعد الحديث عن ح ي ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين اذكر بعض النماذج من السلف من, من أ ه ل العلم ي ن م ن تعرفوا على الله في الرخاء فعرفهم الله عز وجل في ا ل ش ذلك شقيق البلخي رحمه الله هو من ت ب ا ر التابعين وممن ن صحب ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ه والذي نقل ع ن ه ا ل م ق و ل ة ا ل م ش ه و ر ة ما كان أ ص ح ا ب ا ل ا س ل يرون شيئا م ل أ ع م ا ل ت ر ك و ا كفر غير ا ل ص ل ا ة هذا قاله شقيق بن عبد الله البلخي قال شقيق رحمه الله كان لنا أ خ من كبار تجاري ا ل ب ص ر ة وكان يحضر درسنا فقال لي يا شخيص اذا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة ف أ ت ن ا وخذ من مالي واعلم أ ن الذي أ خ ذ ت ه احب إ ل ي من الذي أبقيت إ ذ اضحيته ا ل ف ب ن الشيء ت قال فمجحته وشكرته على ذلك قال ولكن مرت علي أ ي ا م لم آ ت ه قال رحمه الله وبعد أ ي ا م ط و ي ل ة ضاق بنا ا ل أ م ر و ا س ت د بنا الكرب يعني كان ب د ر على ا ن ش ر قال أ و ل ما خطر ببالي أ خ ي التاجر كنت اليوم أ م ت ح ن ه قال لي رجل أ ن ا امشي أ ش و ف ه وما قال لي تعشي فنشوفك ا ن د جدولنا كذا قال ف ق ص ق ه وفي طريقي إ ل ي مرات ل م س ج د قال فاستوقفني لما ن ح ي ل الجامعه كذا ص ي ر الله جلين ما ص ر النور ما ط ر الله جلين طوال النور التاجر الان صرى الله قال فلما ر أ ي ت المسجد ذكرت الله فذكرت قول شيخنا ابا جعفر إ ذ ا عرضت إ ل ي ك ح ا ج ة إ ل ى مخلوق ف ب د أ بالخالق قال فوضعت ودخلت المسجد في غ ي ر و ق ت صلاتي صميت ر ف ع ت ي ن فقالت الله تفريق كربي على يدي هذا ا ل س ا ج ر ماذا لان الله فريقك ر ب ا ل لي قال الله ج ر ليك كربي عنه منه جيشتقت ب ع د ذلك قال ف أ ر د ت أ ن أ ق و م فما استطعت اصابني ن ع ا ا ل شديد ا ط ر غ علي النعاس قال رحمه الله ف ل م ت نعم فجاءني في نومي من يقول لي يا شقيق أ ت د ل العباد ة على الله وتنساه ى ن ت تقول عالي لما ل ل في تنسكوا لما تجد ي م ص ي ب ة ت ذ ك ر انها يعني ك ما كان جبل س ا ر ع الجامع م م ج د ل س ا ر ع الثاني قال ا للغاية حجال ل صعبية العمسة ت شقيق أ ت ذ ل العباد ة على الله وتنسى قال شقيق فقمت ف ت ع آ ي ه آيفته قال والله كان موز ا ل دعماء م ح ل ي انتظرت ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة صليت في المسجد ورجعت إ ل ى بيتي فوجدت في البيت م ؤ ن ا أ ك ل وشراب وزيت وزجيج وكم كيد بتاع ش ع ي ر ي ة وعيبه ت ع مربى كبيره وعيبه شباب ك ا ن ل متوسطه ة ما شريك ح ا ج ة تسدد مؤن قال فسالت فاخبرت ان ذات التاجر الذي كنت اقصده قد حركه الله من ورائي شوف لما جات ما ج ا د بواحد ثاني ج ا د بنفسه وكان غيرهم قال اتى وقال قولوا لشقيق تاخرت عنا فاتيناه تعرف على الله في الظهر يعرفك في ا ل ش د ة ثم من ذلك أ ي ه ا ا ل ح ب ه عاصم ابن أ ب ي إ س ح ا ق وهو عالم من علماء القراءات وهو شيخنا جميعا كل من ي ق ر أ ل ر و ا ي ة حفص ع م ص ه عن عاصم فعاصم سيفه وعاصم هذا هو عاصم لابي اسحاق قال عاصم مرت علينا ض ا ئ ع ة حتى أ ص ب ن ا شهرا شهر كامل لا نصيب من ا ط ع ا م طعام طعاما يخيفنا ما في أ ك ل كده اقول مجيب وكده و ك ث ر ة وده و ح د ة في اليوم قال ومرت علينا بعدها ث ل ا ث ة أ ي ا م لم نذق فيها شيء ف ق ط نزلت شنو الماء تعبان تعترف قال فلما ذقت ف و ض ا ت وخرجت إ ل ى الجبانه خرج إ ل ى ش ن و إ ل ى الجبانه و إ ذ ا نزلت بك أ ه و ا ل كالجبال فصل الى ارحنا بها يا بلال فوالثاني صلى الى حبيبه امر رجع الى السوق الى الصلاه فليطرد وخرج الجبال يصلي لله قاله و يحكي احكي له تعليم قلت اتوري ل أ و ن ثقته في الله سالت الله قائلا يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الاحجاب لكنه يعني أ ي ر ف ض من ا ل أ ل ف ا ظ ق ن ا ع ة تامه و ع ق ي د ة كامله ارزقني ه منك رزقا بغير اسباب اللهم إ ن ي أ س أ ل ك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا ج ل ة ولا في ا ل آ خ ر ة تدعى الله ي ر ز ق ي للناس لكن في ا ل ن ه ا ي ة جاء نوع من ا ل و ح الذل ا ل ع ل يا خير من اليسر بثنه ايدك في النهايه انت ايدك فاله موجوده ب ا ل ذ ك قال له رزق ما فوق ي ب د ه في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة سبعه ما تقول ليه جبت منين ما الله كتير زيك بجيب لحزمه ة ما تقول الشيخ ا والبيعه دكتور فيها كدا قال رزق له رزق ما فيه في ا ل آ خ ر ة سبعه قال وبينما أ ن ا في السجنه ا ل أ خ ي ر ة من ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة سمعت و ق ع ة القرب ة ف س ي فقال ف ج ع ت حتى كدت أ ن أ ق ط ع لها الصلاه ة قال فسلمت اجتهد ي س ر ع ة س ر ع ة وسلم قال ف إ ذ ا هي حداه حذيه طيره وقع منها كيس ا ن ش ي قال فجئت اليه فتحته ف إ ذ ا فيه دراهم و ذ ن ا م ي ر و ج و ه ر حمراء م ل ف و ف ة في ق ص ة جئت ا ل ج و ه ر ة ب م ا ر الكثير خ ا ل اشتريت بيتا كان م ؤ د ر وكل يوم كوكو اول شهر قال يا أ خ ي الطنانه جاءت المقطع ما د ت ك ر د ي ت و ت ح ذ ت في البيت حانوثا عمدته كان لكن ما كان ناصيا على ص ر ح ف ب ه الشرك ع م ل و ح اشنوا ر ح عليه وقلت للذكر لما صار مضطربا وخان للصبر والتفريق والجلد دعها س م ا و ي ة تمشي على قدر لا تعترضها بامر م الدخل للرأيب توقع ا ض ه ا أ منك ر م تنفقد فحثني بخفي اللطف خالقنا نعم الوكيل ونعم العون والمدد ن س أ ل الله تعالى أ ن يعيننا وان يوفقنا لما يحب ويرضى ويتقبل منا و إ ي ا ك م اجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته